زخيط ابزيعه انتي شمهبوا الشيخ بن باز رحمه الله اقدستي تمرتات نقول هزبتات وفعلا كم زاشما خمتها شمهبوا زلو اقدستين زياتن ان شاء الله ابو زلو انت الدحفزون تبغوني رمغنيات تبارك الله فيكم انتي اساس الدين يتقصد زلو الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مباركة الدرس السادس جمّرنا نيرنا يرحمك الله الدرس السادس شروط الصلاة شروط هذه الصلاة يا شباب شروط أنت لنا نيرنا هل تخبروني عن ترقمها او لنا مالتي؟ كذلك مخونات مالتي أقدم كاتو قبرو شروط نورو سلسل قدم مسجادنا إذن شروط الصلاة كذلك مالينا لنا مالتي وهي تسعة كنت أخونا له يا شباب تشعت زي إن الشاء الله خنا حفظني قباقم نفسه جميل كام علتي أولاً مسافة قدو حدثي أولاً الإسلام أول مقدم حدثبك سجدون كله مسلم كونه كافرته قينو جن سرحو تقبلن يبلون والعقل كم أون أمره كل وله ماله تسأل لا كم أون يبلون والتميز مخرأني تي عدمناته بقع خونه اللو السلماني ود شو عت سن التمييز نبلو كب عت عمت يجمر نخ لا مدد على صلاة كله ذي نخ إلا مالت يبزعب على صلاة ورفع الحدث نتي نود أفرسوس أنا حق العلو ألا النمالة تي بودو جر نمالة تي حدث حدش نجرق قاتمو زي حدش نجرزين وذو كفرسه ويد ما نتي غسل سلازي انت عاد جبرال لكامالتيه بوضو جركه على حساب ما حساب الل وإزالة النجاسة خمأون نجاسة كنال عل كنال قس كبسالس النجارات منالوز <تصفيق> نعم فضل كمان لا لا إزالة النجاسة نجاسة خب سلسة نقرات كانت حقا قال لنا احسنته أول شي نجاسة خب كداننا كترحق قال له كداننا طاهر كغون قال له قال نعم عبد الواسع البقع المكان احسنته ابتاني سقدله طاهر كتكون قال له زبوت نعم يا سيدي. والبدم أكلتنا الدماس وريخ هون خب نجاسة زين سلست زياتا كت أريها يقبع زيا بزعبة إزالة النجاسة خندي بس هنا حمشته حمشته مثلا حمشته نعم وستر العورة كم أون حفرتنا كنشفن طيب عورة ناي سباي كم من تحت سامتينا نيرناشها من السرة الى الركبة كبه حمبر تخزاب بركو ازي اه عورة مقلضة نبلا لكن رخو بزخونا قلو زبانو عيس قدي لو مرسو صلى الله عليه وسلم وليس في عاتقه شيء لو مرسو صلى الله عليه وسلم الازي زبانو كنشوف فنواء لنا خمت رب سبحانه وتعالى زبالو خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة اب صلاة كله ازي اتقر خوم تخدهنوا إلو قر ما قر مسجد كده مالتي تسير كم كده مالتي سالس الحفرة نحن ستروا كندي خوينا شدشته ودخول الوقت وقت الدماغات سلوا والله إذا تأخيسي إموني كدم العشاء ولو بخمس دقائق عشر دقائق خسق قدية ي... خسق قدية صلاتك غير صحيحة نقوله الا زحام مسبب تتخاء ظهر المسعسري ويد ما مغرب مس العشاء جمع تقديم او جمع تاخير قيروك سجد نخيل كم ونبارك الله فيكم اما كش زلو اما قد زلو اذيك انت ما كشو مالتي وي زهري ناب عصري يا دمقيا وي عصري ناب زهري يقل تف كم ون مغرب ناب العشاء دمقيا ويد ما العشاء نمتى يقدمه ناب مغرب سلازي وقت قاعة اللقن موقت السكوت يبلنم إلا قاشي زحمة زياتهم كل جمعه ويقول يوم كم أون ألو أعذار كم أمطار نتحرك وينه أبتدي فقه بسافع إن شاء الله نتحرك نوصل دم على تيو تدا ما يبرتعوا نقول قديلو ما يبرتع متسألوا مسنبل مالاتيو أب سعة تزي نتاصلات الجماعة نبل مغرب تنيره العشاء مساء انسجدى زهر تنيره ما عصر نسجد فذي جمع اب جزيه برطوع النفاس وي برطوع ما يكون كله ابذ ساعه تزي كنت جمع نخلي نام اغنياتو ازي نغرزي نمسك نمد قد انفكا سلاذ طيب كنا بس احنا شباب شو عاتك واستقبال القبلة ناب قبلة قصنا دماغ نكبر لنا مغنيات رب سبحانه وتعالى انتيل مالتيهم قد نرى تقلب وجهك في السماء نزال السماء يغلس اندا بالكى كتريا مريئك لنا الى رب سبحانه وتعالى اسودماني مجمرى قبلة شباب ناب ننتين رمالتي اذا قبلة زينا ننتينرى ناب القدس بيت المقدس سلازي يهود يفخرون يرم آه حتى قبلة نبأنا عندهم قصكم تكبر يبلون يرم فر رب سب... الرسول صلى الله عليه وسلم رب ربنت الزقيرة الناس قبلة زيها يبلون يرم مخالفة لليهود فسبحان الله فلا نولي أنك قبلة ترضىها تات فتواء قبلة نذكى نحجي لهم رب سبحانه وتعالى وحيس بيني رم نفس ما يقول قلست ندابلو مالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام جزك أكبر وحيثما كنتم نقول هنالما اتعلنا رب سبحانه وتعالى فولو جو هاكم شطرة نب كعباشو تغيرة مسجد الحرام سلزخاب زا ساعة زئاء حتى توم صحبة زي سجدوا زنبرو قبلات تغيراء مستباحالون داس كانوا خلوه أبا خلوه جسم كيرو وقالي صحابه دمه شوء يتشاغلون تم نبيت المقدس سقلز نبرو أبعى بوتاتنا زموتوس صلاتهم تقبلنا تهالوادي إلهم يستشاغلوا مالاتي رب سبحانه وتعالى تقبلنا الكمزلوا صلاتهم رب تغيسوا لهم مالتي وما كان الله ليضيع إيمانكم معنى إيمانكم أبزأ يا صلاتكم مالتي صلاتكم ربي أيضيع عني نتم قدامتنا نبيت المقدس سقلز نبرو كأبزأ يا تورد نا بمسجد الحرام نب كعبة جزكم قبور مستباحة لجن كله جيزه جزنا نب كعبة خن قدر يقبا أنت ده أبزين فلتوا بتأخذناون كان حد تعللنا بحرف عجقن إذا كن باس نبل ما لتي نقبله حبر كاي خير كمون مشاقي دلوا كمون كتحت حد تدخل اللي خام على تي نابي جت زي قبله نابي الكات حدت ما لتي بتحل يوم نية خن نقدر على لنا. مهنياتو كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم جب له، كم تقول له أنا زحديث جاء نفلتام علىتي وإنما الأعمال بالنيات. سلذي إن شاء الله حضرة إذا انشعت شروط الصلاة نحفزن، نذكره ونحفزن نقبلكو أبزر ربيعة سو بارك الله فيكم. أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته